العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى ونحن اليوم في قطعة غاليه عنوانها الألباني رحمه الله تعالى متوقفا. قلت ومن جميل ما في سيرة شيخنا رحمه الله تعالى هو توقفه فيما أغلق عليه واستشكل بل يزيد على ذلك أنه كان يقول فمن كان عنده فضل علم فليتفضل علينا به ومن أشهر توقفات الشيخ في المسائل توقفه في حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور أي في بطلانها هو قال إنها المذاهب على أنها تحرم على أنها تكره لكن هو في قضيته البطلان بمعنى من صلى في مسجد دي قبر يعيد الصلاة ولا لا قلت ولم يترجح عنده مذهب وذلك لتكافؤ الأدلة وكذلك المساله الثالثة صرف الأوراق النقدية ورد المسألة إلى علماء المملكه للبحث هذه القطعه من الترجمه وهي ماذا توقف الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى قلت وهذا ما تقتضيه الامانه العلمية وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به هل بل ان النبي صلى الله عليه وسلم طالما توقف فيما لم ينزل عليه به وحي كما في قصه المتلطخ بطيب الخلوق جاءه رجل وكان محرما إن تعرف إن المحرم لا يمثل إيه؟ طيب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطخت بطيب الخلوق إيش فعل النبي عليه الصلاة والسلام فتقول الروايات فسكت رسول الله صلى الله عليه يبقى توقف فقال عمر فانصرف السائل شوف أدب السائل ما الحش في السؤال طالما ما جاوبوش خرج قال عمر فرأينا كأنه ينزل إيه؟ عليه جاءه من جبريل فبعد أن سري عنه قال أين السائل فجاء به قال يكفيك أن تغتسل يكفيك أن تغتسل ولم يلزمه بدم يمن رسول عمليه هنا توقف وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فانظر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف ولم يتكلم فيما لم ينزل عليه به وحي وهو من وهو راس العلم صلى الله عليه وسلم وامام الانبياء فهذا ما تقتضيه الامان العلميه قلت وثانيا والتوقف تقوى ودين والمؤمن لا يتكلم الا بخبر سبت يقين فطالما المساله مشكله يبقى تعمل ايه تتوقف ولا تتكلم الا بالايه باليقين ولا يصدر التوقف الا عند إلا عن صاحب أنات والأنات خلق محمود لأن هو توقف للإنسان المتعجل أو ما بيسأل بعمله يجيب ولذلك سئل الشافعي في مسألة فقال وقد سكت لا أدري الفضل في سكوتي أم في أن أتكلم قلت والتوقف تواضع لأن الكبر يلجئ صاحبه إلى أن يتكلم في كل شيء والشهرة والشهرة والمعرفة ترد الإنسان عن قول لا ادري والخنفشاري مثل مضروب وهو الذي ندعوه أبا العريف اللي هو يعني عارف كل حاجه ومثاله في التاريخ الخنفشاري رجل كل ما يسالوه عن حاجه يجاوب قالوا ايش هذا الرجل ده سالوني عما تحت العرش اجيبكم سالوني عما تحت العرش ايه اجيبكم حتى لو سألت تبيس 59 وخمسين بروح فين فاخترعوا له كلمه لا وجود لها في لغه وهي كلمه الخنفشار كلمه لهاش وجود اصلا فقالوا له يا شيخ نسألك عن الخنفشار قال له ماذا نبات باليمن إذا أكلته البهائم ضر لبنها كما قال الشاعر لقد عقدت محبتكم في قلبي كما عقد الحليب الخنفشار وقال رسول الله قال له لا كفى. كذبت على الشاعر فنحتمل ولكن تكذب على من؟ فصار بعد ذلك مثلا مضروبا وهو من يسمى الخنفشاري الذي يدعي علم كل شيء قلت وفي التوقف تربية للنفس رائعة أن تسكت عما تعلم أنت بهذا تربي نفسك وتردها وقد قال تعالى وقد أفلح من؟ زكاها يعني حملها على ما لا تريد وعلى ما لا تهوى وعلى ما لا تتمنى كما جاء رجل إلى ابن عمر فقال له يا ابن عمر أترس العمه العمه دي ترس فقال ابن عمر لا أدري قال تقول لا أدري تقول لا ادري وقد دللت عليك يعني بعد ما جيلك كل ده جاي تقول لا ادري فقال له لا ادري لا احسنه ثم ضرب صدره وقال بخ بخ يا ابن عمر سئلت فقلت لا ادري ولذا قالوا قديما من افتى في كل ما يسال فهو مجنون من افتى في كل ما يسال فهو مجنون وقد زم النبي صلى الله عليه وسلم اقواما يقولون من اقرا منا من افقه منا فجاء زمهم ووعيدهم والمتشبع بما لم يعطى كلاب السوب يزور وأذكر أن في مرة ابتليد بواحد من أولئك الخمتشاريين مضاعف حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام أمسك غلاما وهزه قال أخرج عدو الله أنا نبي الله حديث في سنن ابن ماجه والحاكم قد أخرجه بإسناده وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه بعده ابن الملقن ابن الملقن هذا شيخ الحافظ ابن حجر. فالمؤمن وله شرح على البخاري ابن الملقن 42 مجد هو صاحب كتاب الاعلام شرحه عمدة له المؤمن فأقول له طيب ابن الملقن صحح الحديث كيف تضعفه أن؟ قال أي ترجمة في كتب استفر الله فبقول له ايه فبقول له انت تعرف ابن عشان تضاعف الحديث يعني قال أي ترجمة في كتب السنه اجيبها لك هكذا اي ترجمه في كتب السنه يعني ال ألف ترجمه الموجوده في كتب السنه انت تعرفها في نفسي ايش هذا من ذا الذي احاطب ب ألف ترجمه موجوده في كتب السنه كتب رجاء ممكن تجيب لي ترجمتها ليسحاق الحويني فوقف يقول إما في باب الكونة أو في باب القاب فواحد قال القاب ألقاب إيه وكونت إيه أنت فكر بيسألك عن واحد من علماء السلف ده بيسألك على واحد حي موجود يرزق إذا كنت مش عارف علماء زمانك هتعرف علماء السلف والغريب أني بعد كده جايب يعني في أحد الكتب بتاعته ألفها فأبيوا وهذا الحسن حامل حقيبه المشايخ فرد عليه واحد قال له ده انت مدحته البعيد نحسبه تعالى هو حامل حقيبه المشايخ ده فضل له شرف ان هو ايه له شيوخ وبيحمل حقيبتهم وماشي معاهم وبيتعلم منهم لكن انت حامل مين انت يعني شوف سبحان الله أولئك الأدعياء ما أكثرهم في العلم ادعاء العلم أولئك النبت الذي اثليت به الأمة المحمدية شوف الشيخ الألباني على جلالة قدره يتوقف ويتوقف في مسائل صرف النقل ويقول يحيل المسألة إلى علماء من؟ العلماء المملكة للدراسة ويتوقف في مسألة بطلان الصلاة في المساجد التي فيها قبور ويتوقف في بعض المسائل ويقول من عنده علم يتفضل به علينا شوف التواضع الجم هذه اخواننا أمانة العلم قلت فائدة ويحسن أن يتعلم طالب العلم من هذا ألا يتكلم في المشكل يعني إيه المشكل المسائل المشكلة اللي الأدلة فيها متكافئه واللي النزاع فيها قوي ما بين طلبة العلم المفروض طالب العلم يعمل ايه يسكت يعني في يوم الام خارج من المسجد ده اتنين طلبه علم بيتناقشوا في قضيه ترك الصلاه يا ابني انت وهو ده الامام احمد والامام الشافعي ما خلصوش المساله والاثنين اختلفوا انتوا هديكوا في اخر الزمان تخلصوا المسألة المساله اللي توقف فيها الشافعي واحمد شوف يعني هذه فعلا موعظه لطالب العلم ان هو يسكت ويتعلم السكوت كما يتعلم الكلام ويتاكد هذا في مسائل الايه المشكل ايه هي مسائل المشكل اللي النزاع فيها قوي اللي الخلاف فيها قوي ما بين ايه ما بين اهل العلم لان من الغرور ومن الكبر ان انت تاتي لتفصل ما بين مين ما بين اهل العلم الكبار يعني الشافعي لم يكفر تارك الصلاة وأحمد كفره انت هتيجي آخر الزمان عشان تفصل بين الشافعي وأحمد هذا غرور هذا كبر فطالب العلم لازم يسكت عن المسائل ليه؟ المشكلة التي النزاع فيها إيه؟ قوي ويتوقف هتقولي طب ماذا يفعل من جهة العمل يأخذ بالورع يأخذ بماذا بالورع في, في ذلك المسألة الثانية والفائدة الثانية تقدير الإنسان أو تقدير طالب العلم لغيره من طلبة العلم ولا يغتر بحاله ولو كان أفقه وأعلم؟ يعني شوف الشيخ الالباني من تقدير علماء المملكة المساله المسألة ردوها إليه. فطالب العلم لازم يقدر ماذا طلبة العلم ولا يزدريهم حتى ولو كان هو ايه ولو كان هو أعلم وأفقه. لكن الأسف من سوء الأدب وسوء الأخلاق الموجودة في مجتمعنا اليوم. فطاول طلبة العلم بعضهم على, على البعض شوف لو واحد مثلا تكلم في مسألة وخالف آخر، هتجد الفاش شنيعة ولا يقول هذا الكلام إلا تائه ولا يقول بهذا إلا ذو فقه سقيم. طب ليه تسفه غيرك؟ من حقك أن تقول بخلافه، لكن لا إيه؟ لا تسفه، لا تسفه ما تقول لا يقول بهذا إلا ذو فقه سقيم. ليه ليه؟ قل ومن قال بهذا فدليله مرجوح والدليل الراجح في كذا وكذا وكذا انتهى. لكن ليه تطاول الألسنة؟ ليه تطاول الألسنة؟ شوف شغل الباني وأدب شغل الباني مع العلماء وتقديره ورد المسائل